ونوراً نهتدي به إلى صراطك المستقيم ونسألك يا ربنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءاً لما في صدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الأجال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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ظلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بِعَظَمَتِكَ وَلُطْفِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً شَامِلَةً تُعِزُّ فِيهَا أَوْمِيَاءَكَ وَتَنْصُرُ جُنْدَكَ وَأَحِبَّاءَكَ وَتُذِلُّ فِيهَا أَعْدَاءَكَ وَأَعْدَاءَ دِينِكَ وَشَرِيعَتِكَ وَكِتَابِكَ العَظِيمِ اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأن تكشف عنا كنوبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمرنا فأنت المرتجى تباركت أسماؤك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 اللهم هب لنا قلوباً تقيةً نقيةً من الشرك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسوله حي على الصلاة حي على الفلاح.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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضون عليهم ولا الضال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 ما لكم من دونه من ولد ولا شفيء أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمِ الْكَلَمِ قُدَارُهُ الْفَسَرَةِ الَّتِي مَا تَعْدُونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 الله اكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ نُعَانُثُنَهَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَجَعَلنا مِنْهُمْ ائِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنا يُوقِنون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرونِ يَمْشُونَ فِي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 Sami Allah, niman hamida.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان حين الذهر لم يكن شيئا اذتراه ان خلقنا الإنسان من نقطه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل إما شاكرا وانما كفرا ان اعتذبنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها رباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإسبرق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 لِسْمِ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ نحن خلقناهم وشدلنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا